نوح الحمام على الغصون شجاني, شجاني وراء فبكاني فبكاني نوح الحمام على الغصون شجاني رأى العسول نوح الحمام على الغصون شجاني সবকি কিনু হম আলমিন্ন ফ ফতোহম নোহি সজ সজানি সব প্রবক على الغصول شجر شكاك وراء العذور صبابتي فبكاك إن الحمام نروح من ألم النواه إن হু হত মহ ফত হল ইন্দু সর মূল মাল توفي عساني ولا من بكيتوا فلن في عساني বৃক্ষ গু নৈ গন্নু নৈ وفرعه إليك وحزنه وأن نعليه اليوم بالغفران نوح الحمام على الوصول شجا সম